Inma المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه وإذا porém dans ta zaukaba قد يعلمون لن تن تن ان قد <تصفيق> أقلم <تصفيق> الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَى مَكِتْهٍ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ شريك شيء فقد در موت